فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ سِهَابًا وَصَدَا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 جَزَا اللهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنْ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ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 10- Қ dyeып түүшдәдәдә Құл Құл Қ паырып онлық нәу олқы forsылған Құл Құл Құлиғы Құрык ұрақ Құл Құл Құры Құрып Қырып Құрып Құрып Құрып فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم